وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا, فأنشرنا بِهِ بَلْدَةً بَيْنَ تِلْكَ وَهَذِهِ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِلتَسْتَووا عَظُهورِهِ ثَُّ تَذكُرون عَمَ تَ رَبِّكُمْ إذَا سْتَوَيتُمْ عَلَيْهِ وَتَقولُوا وَتَقُُ سُببحانَّ سَخخَرَ لَنَا هذاَا وَمَا كَُّ لَهُ مُقرنين وَإِن إِلَ رَبِّنَا لَمُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَكُم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 وإنا على آثارهم مقتدون